يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام من هذا يا أيها الذين آمنوا إما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام وَإن سُم إلَكَ فَسَو فَنيفُ اللهَّ مِ فَقلِهِ إِ شَ وَإ فكَ الله فَقْل شَ Allahe <tune> hasi